وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا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 أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 وللله ولرسول ولذِن القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوا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 يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشِرْ حَنَبْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن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 فأنتم أشذ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفطهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديدة تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبليهم قريبا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة بهم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا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 شهادته هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشترون هو الله الخالق البارئ المصور له الأثناء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم